يا بابل تكربن وبلا كرب لا كرب لا ما زلت كربا وبلا جنن الارض صحنا صاحت يا نسما كرب لا ما الغاضري يردد بهذا النداء فلاله دي کاهنا فلاله ويصلي مولا صاحنا صاحته يا ابن وادلا جينا يا ارض الحسين جينا i̇şte يوم الاربعين جينا يا ارض الحسين جينا يوم الاربعين زور ابو اليمه وعظيده يا قيم الحزان فلا نزلتك جيانا ما الشايا ونصيح بصوتنا قبلا مازلتك cuarto من وقلة معايهم لو بالمشيح الموتنا قبلا مازلتك cuarto من وقلة جيانا ما الشايا جي ونصيح بصوتنا قبلا مازلتكinals Usingอกwave قبلا مازلتك الف enseم College معايهم لو بالمشيح, لو بالمشيح <قربلها> حب المندبي حتابوتنا <تصفيق> يا صغير حب المندب حسابو 2 يا اخي <تصفيق> احنا زوار نصيح نموت نحيا ويا الذبيح احنا زوار نصيح نموت نحيا ما يموت اللي يضح ضربه ابو الاكبار دمان يلا لا تذكرنا وبلا مدد بهذا النداء الله لا نسيتكم ونودا صحنا صحته يا نسما فلان نسيتكم ونودا جئنا يا ارض الحسين <سؤال> ردد بهذا صحنا صاحت ويا سما فلالا لذت قلبنا فلالا جينا يا ارض الحسين جينا يوم الاربعين جينا يا ارض الحسين جينا فلا اناكلا جو رب لم وعضيد من مشايع على اجناح الحنين قلب لا ما زلت قلب لا على اجناح جئنا في على ثاره الحسين من على ثاره الحسين دمع <تصفيق> الجراح بالمدامع والنحيب ننتفثار الغريب طالب بترى ونجد جينا وياه الولا <تصفيق> <أنا> لا على صدقك وان ما <متلة> طالب بترى ونجد جينا وياه الولا لا على صدقك وان ما طالب الغابري يردد بهذا النداء خوف اللہ علائے زلتی کاربان وقلا وی قسمını صریق مول وصح نصیح نصاحه對不對 نبانی اسمال شب العاء علائے زلتی کاربان وقلا جین العرب القابری carدی بحاد اندار شب العاء علائے زلتی کاربان وقلا وی قسمنا مول يا ارب الحسین جین اے Jena ya ardu al hussein Jena yawm al arba'i Surab ul himma wa adi Jayam hu man qim al azar Khafala ala dinti Khafala ala يده يمهم من قيم العذاب ففلا نزلت كربا وبلا كربلا يا اعظم واشرف تراب فلا ما حسين مسلوب الثياب فلا ما كربا وبلا كربلا يا أعظم أشرف ترام كربلا لازلت كرباً وقلام عجبة بيتي حسين مسلوب الثيام كربلا لازلت كرباً وقلام لا يا راس جثته بدن خضام ما لطاعم ذكي آخر لا يا راس جثته بدن خضام ما لطاعم لكيال <تركي morality> المصطفى <المتفتحه> صحقت بصدر الخيول وانفجع قلب الرسول صحقت بصدر الخيول وانفجع قلب الرسول والعارشنا حلم مصابه وبكى كل الانبياء بلاله ذكر وكان ودالا والعارشنا يا نارد الغابري ردد بها ذا الندار <سؤال> على زلت كرمان و تلا ويا صور مولا صح نصاحة وعن السماء <سؤال> <سؤال> فلا نزلت كربا, كربا وبلا جينا يا ارض الغاضري نردد بهذا النداء فلا نزلت كربا وبلا يوم الاربعين جينا يا ارض حسين جينا يوم الاربعين من قيم العزاب كوكلا هلا زلطي كاربا وغلا زواب الهم وعضيد يمه من قيم العزاب كوكلا هلا زلطي كاربا كربلا لازلت بقدامي وفوق كربلا ما انت كربا وبلا نسيو في القطعه اشرف نحوه كربلا ما انت كربا وبلا كربلا لازلت بقدامي القصعه اشرف نحو طبقه تنزف قاعك اليوم الظهر طبقه تنزف قاعك اليوم الظهر جاه الضم حتى قبار ينزف حروق شوفوا اه يا واد الطفوق ينزف آه يا وادي المنايا من ذبحك الوفا يا زلت ذكرى المنايا من ذبحك الوفا يا زلت الغابري يردد بهذا النداء الله على زلتك ربا وبلا صحنا صاحت يا نسما قال فلا زلتك الغابري يردد بهذا النداء الله على زلتك ربا وبلا ويصوت المولى صحنا لنا حسين جينا يوم ال40 جينا يا ارض الحسين جينا يوم ال40 جور ابو الهمه وعضيده يمه من قيم العزاء خلانا الزلتي عين ناظري خلانا الزلتي كربلا بيج عباس عب انقطع منا اليمين عين الناظرين يا بلا لا زنتك البنوا بلا بيج عباس انقطع منا اليمين يا منو يقعر <تصفيق> علم ارقا وعد اهل الخيام منو يقعر <تصفيق> علم ارقا وعد اهل الخيام من النار بكفال يا ويلو يا منار بي جفال يا الغابري يردد بهذا النداء جفلا رزلتكا صحنا صاحت يا سما جفلا رزلتكا وبلا الغابري يردد بهذا النداء جفلا يا صايمه ولا صحنا صحته يا سما بلا رزلكا ونبلا لينا يا ارض الحسين لينا يوم الاربعين لينا يا ارض الحسين لينا يوم الاربعين ذورا بالهمه وعضيده يا مه دايه هم من خيم العزاء قبلها زيد كربلا الله خيرا حسين الاخراج والهندسه الصوتيه علي الكربلايين سامر العبودي